Oh, my God, I'm going say, boy, Yeah. و <تصفيق> توتون yeah موسیقی لو أن وَتِكَ الْأَمْسَادُ لَوْ اللَّهِي ما شاء الله الجبَّارُ ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله اللهم الله ویدیو آنسته این o